أذهب إلى المدرسة كل يوم، أدرس اللغة العربية والرياضيات، أحب معلمي لأنه طيب، أقرأ وأكتب في فصل، مدرسة كبيرة ونظيفة،